أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمٍ Lidstaten en regio's Oh, boy. أفلا تتذكرون؟ يدبر الامر من السماء إلى الأرض. ثم فاذا كانوا يرون شيء خلقه شيء خلقه وقالوا Oh ...op oh. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا, خروا سجداً وسب بحو بحمد رب وهم لا يستكبرون. I love you. لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات يمشون فِيمَا سَكِنِ غِمْ فِي, مساكنهم إن في فأعرض عنه